بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحقة وما أدراك ما الحاقة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 هم من باقية و جاء في العون وما قبله والمؤتفيات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرّاضية. إِنَّا لَمَّا قَضَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ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 والمَلَكُ عَلَى أَمْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ فيقول ها أمقرأوا كتابيا إني ظننت أمي ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئ